سبع استمع إلى الحوار وقرأه ثم تأمل معانية واكتبه في دفترك الصداقة كم أحبك يا صديقتي فأنت صديقتي المخلصة في المدرسة وأنت أيضا يا صديقتي لك مكانة خاصة في قلبي ما أجمل الصداقة بيننا وأنت مثل أختي حصلنا على شهادة المدرسة المتوسطة، ولكن التحقنا بثانويات مختلفة. نعم، هذا صحيح، ولا نقطع العلاقات أبداً. إن شاء الله، هيا نذهب إلى الأصدقاء للوداع،